بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاقر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء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 مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع أمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُوٌّ فَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مغفرة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 والذين يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هَيِّنٌ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ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 شراب هو هذا من حمضاج ومن كل تأكلون لحما قريا ومن كل تاكلون لحما قريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترالفك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكو يولج الليلى فه النهار ل وَيُونجه رَفِي الليم وَسَخرَ الش سوَوقَنرَك يجرين أَج مسَام ذلكِك الله رَبّكُم لَ المُك ذلكِك الله رَبّكُم لَ المُلك ذكُ الله رَبّكم لَ المُلك والذينَ تذعون مِن دُونه ما يَكونَ مون بطني ان لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا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 الله هو الغمي الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق, جديد ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وان تدعو مسقله الى اله لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربان انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقام الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير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 رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنيف جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنيف ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به فاخرجنا ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغراب يبسود ومن الناس والدوان وَأَنْ ام مُخْدَلِلفٌ أَنْ وَنهُ كَذَلِكَ إ ماَا يَخْشى اللهَّه مِن غِبَادِهِعُلَم إ اللهَّه عسزٌ غَفُ إا الذيينَ يَتونَ كِتابابَ اللهَّ وَأَقام الصَلَةَ وَأَمفَقُ وَأَم فَقُ مِا رَسَقَلَهُ وَأَنفِقُوا مِن نَّمَائِهِ رِزْقَنَا هُمْ فِيهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ والذي من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يدين إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها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 نبا عنا الحزن وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور نشكور الذي اهل لنا دار المقامه من قبله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لؤم والذين كفروا لهم نار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا وهم يصرخون فيها ربنا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَدَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إن هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ قَلَائِدَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَاهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خسارا الارايتم شركاء الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الأرض ام لهم شركون في السماوات اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه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 كان حليما غفورا واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن شاءهم ندير لئن شاءهم ندير ليكونوا اهدا من احدى الامم فلما جاءهم ندير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلها فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينصروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ على ظهرها مِنْ ذَرَّةٍ ۚ ولكن ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجل فان الله فان الله كان بعباده بصيرا